ايامنا وعدت ثواني عشنا وشفنا حكايات ارجعلي عشان ترجع تهاني نفس اليوم ده بالذات يعدي علي وانا معاك وعيش ومعاك اعمل حساب السنين والعشرة وصحر الليالي تلاقي في قلبك حالي لا ايام والسن عشتهاني عارفة هنبدأ اكيد اليوم ده انا هبقى معاك وعيش ايام الصيف اللي فان ايامنا وعدت ثواني معاش لو شفنا حكايات ارجع لاشان ترجع تاني نفس اليوم ده بالذات يعدي علي وانا معاك وعيش ومعاك عامل حساب السنين والعشر وسبب Elli a frany bit a thin, akideli um den hab alma, why so my? Elli nu hna me'awwi, i know you got me zalla, nu hna sa'i, dip enko ba'thi o انا وانت من زمان من واحنا صيار تبقى انت و بس هنساها فاكرها باليوم والمكان وكأني مبارح عيشهاها بقول مش قامل الأوان رجع تاني كفايا عناك كفايا عناك وحشتني لمسة أيديك وحشني صوتك وكلامك وحشني صوتا ملديك وحبيبي نفسي أقولها لك حبيبي أمانة عليك باية سنين وحنا متعودي أنا وانت من زمان وحنا صعي تبق <تصفيق> انت و بس قب تصعي طاية سنين وحنا متعودي أنا وانت من زمان وحنا صعي من, زمان من وحنا صغيري تبقى انت و بس قدام عيني فات سنين انا وانت من زامد من وحنا صغيري تبقى انت و بس